لما بدانا اول خرق نعيده وعدا علينا وعدا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون فيها ذا بلاغا لقوم عابدين الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 كَا إِلَٰهَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُم عَلَىٰ ادري اقريب ام بعيد ما تعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم يا ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله الله